ناد الجهاد فلا يخيف لي وعقيدتي لا تقبل استعبادا ناد الجهاد فلن مقام يطيب لي ودماء إخواني هناك تنادى ناد الجهاد فلا يخيف لي وعقيدتي لا تقبل استعبادا ناد الجهاد فلا المقام يطيبني ودماء إخواني جهادة آداء ناد الجهاد فلا الحياة تشدني والحور تملأ خافقي إن شاد ناد الجهاد فيا لثارات الحمى والنصر في رايات يا أمتي قريف دونك بثية باع الحياة وفتة الأكباد لما طغروا الشاش في ساح الفدا وهبوا لك الأرواح والأجساد يا أمتي قريف دونك بثية باع الحياة وفتة الأكباد لما طغروا الشاش في ساح الفدى وهبوا لك الأرواح والأجساد يا شباب الجنة أين أنتم من الحول العين أين أنتم من غطر عن هذا نادى الجهاد يخيفني وعقيدتي لا تقبل استعبادا نادى الجهاد فلنقار يقيبني ودماء إخواني كت نادى نادى الجهاد فل السلاح يخيفني وعقيدتي لا تقبل استعبادا نادى الجهاد فل المقام يضيبني ودماء ملاكة إخواني كت نادى وجه الردى والقرد كيف يطارع الأقواد واستغفروا هدر القنابل واللغى فالقلب يخفق نخوة وعناد وتبسموا <تصفيق> للموت قدما فاسمعوا تكبير عمر وانظروا المقتادا. وتطوعت مزع الشهيد فكبروا والأم تنشر حوله الأعياد درو يا شابي ذر حسب الشاده ان تكون مرادا امي الوطني سفيا امومه تغردي والطفل لبى للجياد وجاده لقد <تصفيق> جادت وعقيدتي لا تقبل استعباد نادى الجهد فلنقار يطل ودماء وإخواني هناك تنادى نادى الجهد فلنصلاح كيف وعقيدتي لا تقبل استعباد نادى الجهد فلنقار يطل ودماء وإخواني هناك <تصفيق> شهادة <تصفيق> يا رب منك بالداعي والرجاء من يجيب الداعي حين ينادى يا رب ثوقا من عذابك مثل ما اهلكت قبله وتموت دعى